وَمَا اصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَإِذْنِ بِاللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ لَهُمْ شَاهِدُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّسَبَقْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَهَذَا رَأْوُ عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيد